كل الذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعتم بخلقكم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 ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله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 وارضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم